قال رحمه الله قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا فَمَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا ر َ أ َ و ا مَا ي ُ ع َ د ُ و ن َ إِمَّا ا ل ْ ع َ ذ َ ا ب و َ ح إ ر أ و مَا ي ع د و ن إِمَّا ا ل ع ذ ا ب و إ م ا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى و َ ا ل ْ ب َ ا ق ِ ي َ ا ُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ ع َ ك َ و ا ب و خ ي ر م وقوله تعالى و َ إ ذ ا ت ك ن ى ع ل ي ه م ْ أ ي ع َ ل ى ا ل ْ ك ف ا ر ا ل ذ ي ن ت ق د َ م َ ت ا ل ْ إ ش ا ر َ ة إ ل ي ه م ف َ إ ذ ا ت ل ي ت ي ا م ح م د ع ل ي ه م ْ آ ي ا ت ٍ لَا س ب ح ا ن ه ب ي ن ا ت و ا ض ح ا ت ا ل د ل ا ل ا ت ل ا ت ل ت ب س م ع ا ن ي ه ا و ه ي ظ ا ه ر َ ة أ ي ض ا ا ل ْ إ ع ج ا ز ِ وَحُجَ فإنهم يفتخرون بما عندهم ويحتجون عليك بما عندهم من الدنيا ويجعلون علامة الخير والحق التي هم عليها ما وسع الله عليهم ا س ت د ر ا ج ا و ا ب ت ا ء ا من أمر الدنيا فيقال الذين كفروا أي الفريقين خ ي ر م ق ا م و أ ح س ن و ن ي ا ً أنت يا محمد ا ل ا ن ت د ع و ن ونحن ر فقرك وفقر أصحابك فلو كنت على الخير وعلى الهدى فإن الحكيم لا يليق به أن يهين و ل ي ا ء ه ويعز عداءه ففقرك ف ق ر أصحابك وما أنتم عليه من التعب في هذه الحياة الدنيا هذا يدل على أننا خير منكم عند الله سبحانه وتعالى لأنكم لو كنتم على خير وعلى حق ما أ ه ن ك م الله بهذه الدنيا أو ما ه ن ك م الله بهذا الفقر الذي أنتم عليه ولم يغنكم وأغنى أعداءكم فاحتجوا ع ل ي ه بالدنيا وما هم عليه من أمر الدنيا وبكونهم أوفر ح ظ ا من الدنيا وأحسن منازل وأرفع د و ر ا وأعمر ن ا د ي ا وأكثر ط ا ر ق ا و و ا ل د ا فلو كنتم على الحق ونحن على الباطل لكان حالكم في الدنيا أطيب من حالنا ولم يكن بالعكس وقد جرت عادة الحكيم أنه لا يهين أولياءه ويعز عداءهم فهذا د ل عنكم من ت م ع ن الحق فأنتم في حال نحن نراكم تعب لا معكم مال كما ل ن ا س ولا معكم شيء ونحن أكثر نديا وناديا وواردا علينا في نادينا وجمع كبير عندنا وخير مقاما أيضا منازلنا جميلة وحسنة وأرفع دورا وأنتم ما معكم شي ء بيوت حتى البيوت ما معكم مثل الناس تعب في تعب و ا ن ت م على الحق ونحن على الباطل كيف هذا س ي ق و ل ما أنتم لو كنتم على ح ق الله ما هنكم جعلكم على الحال هذا الفقر الذي أنتم عليه فانظر إلى أهل الباطل كيف يحتجون على أهل الحق ويقولون كيف لو كنتم أنتم على الحق ما كنتم على الحال الذي أنتم عليه قال الذين أو قال فقال الملأ الذين كفروا من قومه إلى ن قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل ق ل ن ظ ن ه م كاذبين وهكذا أيضا في الآية أخرى بالنسبة لقوم نوح نؤمن لك واتبعك الأرذلون ساكين الضعفاء هؤلاء الذين هم ب ا د الرأي تريدنا أن أؤمن لك وهكذا الذين كفوا قال الذين كفروا الذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه كان هذا خير ما سبقتونا إليه نحن أصحاب ا ل ج ه ا ت وأصحاب المنازل وأصحاب الندي وأهل الاجتماع الذي يجتمع لنا كذا وكذا ويرد علينا ويطرق من منازلنا ونادينا كم يطرق وأنتم كم يطرق لكم وهكذا المنازل كما ترون رفيعة وجميله حسنة و ا ن ت م ما معكم شيء من هذا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات الدلالات لا تلتبس على أحد فإذا بهم يحتجوا بالدنيا التي هم عليها وأنك يا محمد واصحابك فقراء ونحن أوفر ح ظ ا وأكثر م ا ل ا وبيوت جميلة وما أيضاً نادي يجتمع فيه من يجتمع من الناس فإن النادي هو مكان الاجتماع أي المجلس الذي نجتمع فيه أكثر ن ا د ي ا وأنتم ما معكم شيء ح س ن أ ي ض ا فحسبنا ل ل ه نعم الوكيل هذا لا زال هذا لا زال يحتج به أي أن المرد عندهم هو الدنيا وأنسابهم وأحسابهم الدنيا إن أحساب الناس ا ل ه أهل الدنيا الذي يفتخرون بها ومعنى الحديث المال ه ذ ا حسب أهل الدنيا المال م ا كان عنده مال فهو صاحب حسب وصاحب نسب وصاحب جاه ومن لم يكن عنده مال فهذا ما يستحق شيء و ل ي س حق مثل هذه الكرامات وإن ادعاها فهو كاذب ا ن ظ ر و ا إلى أولئك الذين أرادوا ملكا يقاتلون معه قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ما مع مال كيف يكون صاحب ملك وما عنده ا ل ش م ا نحن ح ق أصحاب الأموال نحن ح ق بالملك فقال لهم النبي ذلك الناصر لهم إن الله قد تتمث الآية ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليكم الله اصطفى عليكم محمد ومن معه الله ا ص ف ا ه م وإن كانوا فقراء و م ا عندهم أموال فالعبرة ليست بالمال العبرة بالاصطفاء فالله اصطفاهم واختارهم ورأى تقواهم وعلم تقواهم سبحانه فاختارهم من بينكم معشر المشركين فلا يعترض على الفضل الذي آتاه الله محمد بالدنيا التي عندكم و أ ن لو كان ع ل ح ق م م ع ه لو كان ع ل الحق لكانت عنده هذه الأموال والناس يجتمعون عليه لكن ما يجتمعون على الفقراء والمساكين وهو يدعون إلى أنه صاحب حق هذا ما هو صحيح هذا ميزان ا ه ل الدنيا في دفع الحق ورد الحق ق د ي م ا و ح د ي ث ا يدفعون الحق بالدنيا التي عندهم وأنكم من انتم من أنتم ص ا ل ي ك ما معكم شيء فقراء جاءوا من هنا ومن هنا اجتمعوا مساكين ويردون ينتشرون الأمة يزعمون مما هي فيه م ن ما يقولون من الباطل فهذه حجة أولئك الفجرة من قبل ومن بعد فلا تبتأس بما يقول هؤلاء ولا تبالي بهم فالله قد أعطاك الآيات البينات والدلالات الواضحات التي تدل على ا ن ك ع ن الحق وأنهم ع ل الباطل فلا تلتفت إليهم وإذا تتلع عليهم آياتنا بينات وبينات حال وهي حال توكيدية بأن آيات الله سبحانه لا تكون ا ل ا واضحة وبينة فأكد هذا وإلا لو قالوا و ذ ا تفلع ل ي ه م آ ي ا ت ل كفى لكن أتى بالتأكيد الحالي بينات واضحات مع أن آيات الله لا تكون ا ل ا بينات فأكد هذه الآيات التي من عند الله بأنها بينات وهي لا تكون ا ل ا كذلك فهذه حال تسمى عندهم بالحال ا ل م ؤ ك د ه لأن آيات الله لا تكون إلا بينه واضح جليه فأكد هذا الأمر فلما أتاهم بهذا أتوا بهذه الحجج لدفع الحق قال الذين كفروا الذين آمنوا هذه اللام ا ل ت ب ل ي غ أي بلغوهم ش ا ف ه و ه م بهذا وكلموهم فقال الذين كفروا للذين آمنوا فهذه اللام تسمى عند النحاب لام التبليغ وقال لهم نبيهم أي بلغهم وشافههم بهذا فهذه لام التبليغ فهم بلغوا المؤمنين بهذا وأنكم ما معكمش أي الفريقين خير نحن ولا أنتم لا شك أنهم يعتقدون أنهم خير أي الفريقين خير مقاما مقاما أي منزلا ومكانا وناديا مكان الاجتماع من هو الذي خير الجواب عندهم هم معروف نحن فأخبرهم الله سبحانه أن هذا الأثاث وهذه المناظر التي أنتم فيها من البيوت والملابس وغير ذلك قد كان من قبلكم أحسن منكم في هذا الباب أهلكهم الله بذنوبهم وبشركهم س ي ه ل ك ك م أنتم كما أهلكهم من قبل فأولئك كانوا الذين قبلكم ق ر و ن أحسن رئيا وأحسن م ن ظ ر ا وأحسن أ ث ا ث ا و أ م و ا ل ا وأكثر أ م و ا ل ا منكم ماذا أغنى عنهم؟ ما أغنى عنهم شيئاً تلك الأموال ألم ترى؟ أو ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا عليهم السماء م د ر ا ر ة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم لا إله إلا الله كم من قرن كثير من القرون كانت أحسن أثاثا منكم معشر قريش وأحسن منظرا وجمالا في الملبس وفي البيوت وفي غير ذ ل ك ما أغنى عنهم شيئا هذا الذي كان عليه أهلكهم الله وسيهلككم جل و ع ل ى كما أهلك القرون التي من قبلكم التي كانت تتفاخر على الأنبياء بمثل الذي تتفاخرون به أنهم أحسن أثاثا وأحسن رئية وأحسن كذا وأحسن كذا ما يغني المال إذا لم تكن ثم استقامة فقال الله لنبيهم سليا محذرا سليا له محذرا ق ر ي ش وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أثاثا ورئية أحسن أثاثاً أي أكثر أ م و ا ل ا وأحسن أ م و ا ل ا من جميع المال من ا ل ا ب ل والبقر والغنم والرقيق وكذلك المنازل ا ل ى أخر ذلك وأموال الأخرى فهم أحسن أثاثاً أي أحسن أ م و ا ل ا وأكثر أ م و ا ل ا من جميع المال هذا قول لبعض أهل العلم أن المقصود بقول أثاثاً أي المال أجمع فهم كانوا أكثر أ ث ا ث ا وأحسن أثاثاً من المال أجمع سواء كان ا ل ا ب ل ا و البقر أو الغنم أو العميد أو غير ذلك من الأشياء التي تفاخر بها الناس وقيل المقصود بقوله أحسن أثاثاً أي متاع البيت خاصة أحسن أ ث ا ث ا من حيث متاع البيت وقال له أثاث البيت وقيل هو الجديد من الفرش ا ح س ن أثاثاً أي أنهم معهم فرش جديدة وأنت مسكين ما معك شيء ربما تنام ع الحصير وأهلكهم الله سبحانه وتعالى يؤثر في جنبك وليك أحسن أ ث ا ث ا وفرش نظيفة و ا ي ض ا ً أثاث البيت نظيف عندهم ما عندهم من الأثاث مثل حال أولاً المعرضين عندهم الكنابات كما ي ق ا ل يعني المقعد العربي وغير ذلك من الفاخر والعظيم والبيوت تدخلها تبهرق ج د ا تقول أي بيوت هذه منازل عظيمة لكنه عراض عندهم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى فما يغني المال شيئا ما غ ن ى عن قارون ماله وهو الذي كان تعلمون ما أتاه الله وإنما فاتحه ل ت ن بالعصبة وللقوة ما أعظم ذلك المال الذي أتاه ويوم القيامة يقول هو أمثاله ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية فيهينهم و خ ذ و ه فغلوه إلى آخرة فالمال ما ينفعك ن لم تكن تمسق ا م ه والله يذكر العباد بهذا كم أهلكنا أي كثير وكم في لغة العرب قسمان كم استخبارية وكم خبرية فهي لا تخرج عن دين القسمين استخبارية طلب خبر ع ل كم مالك فتقول كذا وكذا وخبرية يقصد بها التكثير كم مرة أزورك كثير مرة كم مرة أحسن إليك لكن أنت ما تعرف الإحسان كم مرة فهذه هذه خبرية تكثيرية فيقصد بها الخبر والتكثير وأكثر ما في القرآن هي الخبرية أكثر ما في القرآن الخبرية التي يقصد بها التكثير وكم أهلكنا قبلهم كثير من القرون قبلهم أهلكناهم وهم أحسن أ ث ا ث ا ورئية من هؤلاء فكم هذه هنا في القرآن وأكثر ما تستعمل كذلك خبرية والاستفهامية قيل وردت في ذلك سل بني إسرائيل كم ا ت ي ن ا ه م من آية بينة سلهم كم ا ت ي ن ا ه م من آية بينة ا ع ل ه م يجيبونك ومنهم قال ه ن ا أيضا ك م ا ك خبرية أي أن آتيناهم آيات كثيرة بينات لكن السياق لا مانع ن يقال فيه استفهامية سل بني إسرائيل كم ا ت ي ن ا ه م من آية سلهم يجيبونك إن كانوا صادقين في الجواب ومع ذلك بعضهم صرفها إلى الخبرية فالحاصل أكثر من سعملة القرآن الخبرية والاستفهامية واردة في كلام العرب وموجودة لكن بالنسبة للقرآن فالله يذكر, يذكر الخبرية ويتكثر بهذا الشيء بهذا الفعل وبهذا الأمر الذي أراد بيانه الإخبار عنه كما هو هنا كم أهلكنا قبلهم ك ث ي ر من القرون التي سبقت على الحال الذي يتبجحون به بل أحسن من الحال الذي يتبجحون به وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أ ث ا ث ا ورئيا الأثاث معلوم المال كما سمعت ومنه من خص ب م ا معين ورئيا المنظر وهو من الرؤية أحسن أ ث ا ث ا ورئيا م ن ظ ر ا جمال عجيب فيهم لحسن تيابهم وكذلك ا ن ن ع و م ة أجسادهم بسبب الراحة التي هم فيها فإذا نظرت إليهم ما أحسن المنظر ذات تنبهر برؤية تلك الأجساد الضخمة وذلك الجمال الذي فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ك ا ن ه م خشب مسندة فالمنافق الكافر ربما يكون منظره جميلا لكن وش ن ف ع ن منظر هذا وقد أعد للنار و ن س الله العافية صار من حطب جهنم فما تنفع المناظر ولا ينفع أيضا حسن الأثاث إن لم تكن استقامة هذا الذي ينفع لو كان البيت ف ي ما فيه من الأمور التي يرثى لحالك بها لا فراش مثل الناس ولا غير ذلك مما يتمتع به الناس وأن تمسكين حالك, حالك واستقامة ما أحسنها وما أعظمها هذا حال كثير من الصالحين من الأنبياء ومن دونهم تجدهم فقراء و ع ز ه م الله بالدين يدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك الشر معنق يقول هذا فارس والروم يا رسول الله يتمتعون بما يتمتعون ف ا د ع ا ل ل ه قال أولئك يا عمر عجلت لهم طيباتهم في ح ي ا ة الدنيا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لا تمدنا عينيك إلى ممتعن ا به أزواجا منهم زهرة ح ي ا ة الدنيا ل ن ف ت ِ ن ه م ف ي ه و ر ز ق ر ب ك خ ي ر و َ أ ب ق ى ه ك ذ َ ا ي ق و ل ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع َ ا ل ى ل ن ب ي ِ و َ ق د آ ت ي ن ا ك س ب ع ا م ن ا ل م ث ا ن ي و ا ل ق ر آ ن ا ل ع ظ ي م ل ا ت م د ن ع ي ن ي ك ه ذ ا ا ل خ ي ر ا ل ذ ي أ ن ت ف ي ه ِ ن ع م ب ه و ا س ع د ب ه ي ا م ح م َّ د ق ر آ ن س ب ع آ ي ا ت ا ل ف ا ت ح ة و ا س ت ق ا م ة و ن ب ُ و ة ويشتبغي بعد هذا يا محمد لا تمددن عينيك لما متعن به أزواد منهم فينبغي للشخص أن يمد عينيه للخير وأن يطمع أن يكون مثل فلان في الخير وفي الاستقامة وغير ذلك أما متاع الدنيا فهو الزائن متاع كما سماه الله متاع فالله يذكر منته نعمة على محمد ولقد آتيناك سبعا من المثان والقرآن العظيم معقب الآية بقوله لا تمددن عينيك هذا الذي أنت فيه الخير وأما الدنيا زائلة فلا تبالي بها ولا تغتر بها ولا يقوم في نفسك من ذلك شيء إذ ذهبت لا ي ك و م في نفسك من ذلك شيء إذا فاتت والناس الآن افتخرون يتباهون بالدنيا فحسبنا الله نعم الوكيل وقل ما من تجده يفخر بدينه كتفاخر ذلك القائل أبي الإسلام لا أباني سواه إذا افتخروا بقيس أو ت م ي م فمن الذي افتخر بهذا الدين ويعتز بهذا الدين إن كنا قوماً أذل قوم ف ع ز ن ا الله بالإسلام فإن نحن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله هؤلاء عرفوا طريق العز وعرفوا باب العز و ط ر ق و ه وعزهم الله سبحانه لأن ماتوا وهؤلاء يظنون أن العز بمتابعة أعداء الله وأن العز بأكثر أ ث ا ث ا ورئية فلذلك سلكوا هذا المسرك وضيعوا دينهم إلا من رحم الله قال رحمه الله قوله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات عندما نسأل سؤالا نحويا تقدم تقدمت الإشارة إليه أريد واحدا من الذين هم بعيد بينات ما يعرابه حال هذه من أين نوع الحال فإن الحال م ؤ ك د ه ومؤسسة المؤسسة هي التي ت ا ت ي بمعنى جديد والمؤكدة هي التي تؤكد معنى متقدم م ؤ ك د ه لأن آيات الله لا تكون ا ل ا واضحة ولا شك في ذلك فقال بينات أكد هذا الذي في آياته سبحانه موجود هذه حال مؤكدة فتبسم ضاحكا حال م ؤ ك د ه ولا تعثوا في الأرض مفسدين فإن العثو والفساد فقال مفسدين حال مؤكدة لما دل عليه الفعل المتقدم تعثوا قال رحمه الله قوله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات ظاهرات ما ك م ل الحديث من أين يعني ما تسخر مني رو محمد نسحاب بعد الصور ا ل مسته قال رحمه الله نكمل الحديث غدا إن شاء الله نقرأ شرح الإمام قال أخبرنا أحمد بن عبد الله ا ل ص ا ل ح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي ع ذ ب ا أناس من أهل التوحيد في النار هذا الذي نعتقده هذه عقيدة أهل السنة أن النار ح ت م ا سيدخلها من أهل التوحيد من أهل الإسلام وإلا ما فائدة أدلة الشفاعة لكن لا يخلدون إنما يخلد أهلها الكفار فيخرجون بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين فلسنا كالمرجئة الذين يقولون لا يدخل أحد النار ي ق و ل ن لا إله إلا الله هذا هو صحيح ل أ ن ن قد دلتنا من أهل الإسلام من يدخل النار س و يخرج منها ولسنا كالخوارج الذين يقولوا من دخلها ما خرج منها فنحن وسط بين طرفين قيد أعني أهل السنة طائفة تقول ما في أحد يدخل للنار أ ب د ا من من قال لا إله إلا الله من أهل الإسلام وطائفة تقول أخرى من دخل ما خرج قال لا إله إلا الله, ولا قال إله إلا الله إذا دخل ما يخرج منه خلاص وهم الخوارج المعتزلة وأهل السنة يقولون الكفار لا يخرجون إذا دخلوا وأهل التوحيد وأهل الإسلام إذا دخلوا فإنه يمحصون فيها ما شاء الله ثم م ا ل ه من الجنة ما أحسن الوسطية والله وكم ستنظر في هذا الباب وسطية أهل السنة بين أهل التناقض وبين الأطراف النقيضة كم من الأمور ومن هذه المسألة قال رحمه الله ق ا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا ح م ثم تدركهم الرحمة قال في فيخرون فيطرحون على أبواب الجنة قال فيرش عليهم فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما تنبت الغثاء, الغثاء في حمالة السيل ثم يدخلون الجنة ما أرحم المؤمن بالمؤمن مجرد ما يرى أخاه يرش عليه الماء يريد يرجع ينظر البهاء الذي كان فيه الذي قد ذهب بنار جهنم ه م رحمة لبعضهم البعض يفرحون ما يحبون أحدا يدخل النار من إخوانهم ولا شك ه ذ هو المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحبني أخيه ما ي ح ب ن نفسه ولكن الله سبحانه وتعالى قد غضاءا لابد من إمضائه أنه يدخل من أهل التوحيد العصاه ممن شاء يدخل النار ق ل النار يمحص قال أخبرنا أبو محمد بن عبد الصمد الجوزجاني, الجوزجاني أخبرنا أ ب ن ا ق ا س م علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو السعيد الهيثم, الهيثم ابن كليب قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا هلناد بن السري قال أخبرنا أبو عاي عن نعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج منها زحفا فيوقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال تذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم فيقال له تمنى فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا ما إله الله فما أسعده لما يبشر بهذا هذا كما تعلمون آخر الناس د خ و ل ا وخروجاً آخر ا ل ن ا س خ ر و ج ا من النار و د خ و ل ا الجنة هذا النعيم كله في عشر أبعاء في الدنيا الدنيا تعرفون ا ي ش فيها من أموال التجارة هؤلاء ومن مال الله من ذ ه ب والفضة وغير ذلك من النعيم الذي فيها لك عشرة أبعاء في الدنيا هذا ي ش الدنيا ما ت س و ى عند الله جنح بعوضة ما هي إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بما يرجع ما يرجع بشيء ما لي وللدنيا ما أنا إنك راكب صدل تحت شجرة ثم رح وتركها في بعضه قال تحت شجرة بس لحظه ويمشي و إ ش الدنيا هذه فلا تفرح بها فلا ت ك و م فراحا إذا هي أقبلت ولا ت ك و م جزاعا إذا هي والتي ي والله تروح والتي تأتي أهم ش ي استقامتك حافظ عليها بس والدنيا ا ل ل ه يجعلها تبع للدين وتبع للخير ا ن جاءت الحمد لله وإن لم تأتي الحمد لله لعل الله صرفها عنك لما يعلم من ضعفك ربما تفتن بها و ص ر ف ه ا الله عنك لأنه يحبك سبحانه وتعالى فيصرف عنك المضار هذه ومن أعظم الأضرار الدنيا على الناس لذلك تجد الصالحين أكثرهم مصروف عن الدنيا إلا الدنيا مش غلا حتى من أهل الاستقامة الطيبين الأخيار إذا معوا شيء دنيا تجده ما هو مثل غيره في ا ل إ غ ل ا ل إ ن من و ف ق ه الله إذا معه د ن ي هو على خيره على استقامه على ا ل صلاح لكن ما تجد مثل غير ما معه دنيا من إخواننا تجد مقبل عن حفظ هذا مقبل عن العلم م ق على إلى آخر ذلك ا ل د ع و ه إلى آخر وهذا مسكين معه مال معه مال يريد ق ي م ه وأما إخواني المهاجرين فأشغلهم الصفق في الأسواق وأما إخواني للأنصار ف ا ش غ ل ت ه م وزارعهم أو كما قال فالعمل ربما يشغل ربما يشغل بخلاف التفرق و ن س الله العافية فمن م ن َ الله عليه ب ا ل ت ف ر ُ وحماه الله من الدنيا و ج د ك ف ا ف ا ف ل ي ق ب ل على الخير فلا تحزن لا تحزن أنك ما معك مثل فلان وفلان مال هذا خير الله قال رحمه الله وقد أخذوا فيجهد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال تذكر الزمان الذي كنت فيه فيقال نعم فيقال ا له تمنى فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة, وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول تسخر بي وأنت الملك قال فقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجده مسكين هذا العبد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله ي س ت غ ر ب ا ن ه ما عنده أهلية أنه يحوز هذا الشرف ويحوز هذه الدنيا العظيمة كم تمنى أن يكون معه شيء يسير, الدنيا؟ معه شيء يسير من الدنيا وهو في الدنيا الآن عشر أضعاف يقول أن تسخر بي يا رب أنت الملك والله سبحانه وتعالى لا يسخر من عبده المؤمن وإنما يسخر من الكافر وصفة السخية ثابتة لله سبحانه من أهلها سخر الله منهم قال رحمه الله قال خ ب ر ن ا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحيري قال أخبرنا حاج بن أحمد الطوسي قال أخبرنا محمد بن حماد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش قال نبي صفيان عن جابر عنه مبشر عن حفصة أنها قالت قال رسول الله إني لأرجو أن لا يدخل النار إن شاء الله أحد شهد ب د ر ا والحديبية هذا رجاء قد حققه الله لنبيه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لما ا خ ب ر عمر رضي الله تعالى عنه م ن ل ك ه خ ب ر عن ربه قال قلت يا رسول الله الله ق ل يا س ل ل ه الله ا ل قد قال ا ه ا ل ي س الله, الله نحن عندنا تقديم ل ف ض الجلاله ما ف ي الله هذه ما في الله قبل ليس لفظ الجلالة ما هو موجود عندكم قبل ليس بس أليس الله, قد قال قال, الله أليس قد قال قال قلت يا رسول الله أليس قد قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ن ا فلم تسمعيه يقون ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إلهنا سبحانه وتعالى آه. قال تنبيه في حديث جابر ي خ ر و ن في ن س خ ة الأخرى فيخرجون جميل ي خ ر ج و ن لأن السياق يدل على هذا و كذلك من س ن س ن الترميذي وغيرها من المصادر يخرجون هذا الصواب تنبيه في محلة فيخرجون ا ل س ي ا ق يدل عليه والمعطوف أيضا يدل على المعطوف عليه إلهنا